ولا زلت حتى الان لم تخط الخطوه الاولى في هذا الطريق اللاحب المليء بالدماء المفروش بالاشلاء الذي يحثه من بين على صماتيه جثث الشهداء ويتوجه ويسبح في سمائه ارواح الابرياء يا ايها الاخوه لا تنظروا انكم قدمتم شيئا ومهما قدمنا ومهما سرنا فنحن مقصرون إزاء هذا الدين ونحن عاجزون بجانب المجاهدين الذين حملوا اللواء طويلا ولا زالت ايديهم رافعه لهذه الرايه التي نسجت بحبات القلوب جاءوا بحبات القلوب فوشعوا لكن من سواد القلب فضل لسان يا ايها الاخوه المسيره طويله وهذا الدين عزيز ومهره عزيز لانه تنزل من عند العزيز مهره الدماء مهره الاشلاء فان كنت يا هذا مشوقا للقاء الحور فواصل الطريق حتى تصل الى تلك الدور فان كنت راغبا زاعما انك تريد وصل تلك الخير الخير الخيرات الحيثان في الجنان فلن تصلها بايام قليلة تقضيها هنا ثم تعود ادراجك تلفك الدنيا تفتح لك ابوابها وكلما اغلقت بابا فتحت لك مئة باب والدنيا حاضرة يتزوجها العشاق وما تزوجها احد الا وقتلته في ليلة زفافه فاياك اياك اياك ان تبتلعك الدنيا وان يستحوذ عليك الشيطان وان تفلت من هذا الطريق بعد ان عرفك الله اياه وبعد ان وقفت على اول معالمه يا, يا راغب الجنان ويا طالب الحور الحيثان لا بد من دفع المهر الغالي فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فياباء عن هذا ببخص معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم واعلموا أن الله صلى وسلم على نبي قديما فقال تعالى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 لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ان حميد مجيد وارض اللهم على الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اللهم مكن للمؤمنين في الأرض اللهم اننا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا سعداء وامتنا شهدا واحشرنا في المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله وخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وعلل بين قلوبهم ذات بينهم مهديهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم حرر كابولا والمسجد الأقصى من أيدي من أيدي الأنجاس. ومن هؤلاء الى غاد واجعل راية الاسلام خفاقة عالية فوقها يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك عباد الله ان الله يمر بالعد ولا ويتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعاذكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة الله أكبر الله أكبر شد إن لا إله إلا الله شد أن محمد الرسول حي على الصلاة حي على الفلاح قد كامت الصلاة قد كامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اعتدل الصق رجلك برجل جارك قليلا الى الوراغناك الله اكبر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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرا فجعله وثا نحو سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرى مع الله لمن حمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكرن صفات الذكرى ذكر من يخشى ويتجنب على الأشقاء الذي يصله النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نبشركم اولا أنه جاءنا في هذا اليوم خبر يسر والحمد لله فتح عظيم بين تخار وبدخشان في منطقة اسمها كلفغان. انت كل كلفغان يعني مثل الافغان هي اسمها كلفغان. هذه منطقة يعني حصن كبير جدا للشيوعيين والروس. و القائد احمد مسعود يخطط لهذه العملية قلنا لكنش ما ربيتش علينا ابو براهيم فيخطط لهذه العملية منذ فترة وفتح الله عليه هذا المكان وهو إيه؟ يعني مكان حصين وكبير وقوي بين كابل وبين بدخشان في الطريق العام وهو احمد شامل سعود الحمد لله رب العالمين فتى عليه منذ ثلاث سنوات لا يضرب الا الضربات الكبيرة الله الحمد, لله. الحمد لله لا يدخل في عمليات صغيرة ف في رمضان ليس هذا الذي قبل, قبل سنتين تماما فتح مركز بشغور هذا المركز عندما فتحه اولا كان فيه جنرال كبير انتحر عندما دخل عليه كان اثر منه خمسمائة اسير منهم سبعة, وثمانو سبعة وثمانون ضابطا والذين اشتركوا في منهم منهم منهم من المجاهدين منهم منهم نعم وبقي بقي احمد شاه ينقل الغنائم ثلاثة ايام ومن الذي ينقلها الاسرى على اكتاف الاسرى نعم. فاخذ السبعة, وثمان... السبعة وثمانين ضابطا ووضعهم في سجن في مكاء مغارة في الجبل تحت الارض يعني في سفح جبل ووضع عليهم حرسا منهم اثنان من اخواننا العرب الحرس كان رحمه الله ابو بكر ابو عاصم ابو عاصم وابو بكر السوري اما ابو عاصم فقد استشهد وعندما اثر 87 وثمانين ضابطا وفتح بشغور ثلاث ايام وهو ينقل في الغنائم ذهل الضباط الامريكان فجنرال امريكي جاء خصيصا من امريكا ليدرس الخطة التي اتخذها احمد شامسعود في فتح بشغور قال له اريد الله وهذا الدخول لا نورست الدخول الى بنشير صعب جدا تصوروا بعد فتح بشغور باسبوع واذا بها الامريكي يصعد الجبال يصعد الجبال طبعا متسلقا وهذه جبال كثيرا ما يغمى على الانسان فيها جبال نورستان أثناء دخوله لبنشير ووصله قال أريد أن أفهم منك الخطة التي استعملتها لدخول بشغور حتى يستفيد منها الجنرالات الامريكان تصوروا تصوروا عندما يكون هذا الشاب أحمد شامسعود الآن عمره 35 سنة هذا الرجل منذ 1978 حتى الان هاي تسع سنوات لم يخرج ابدا من داخل المعركة فكان الحقيقة هو انا اضعه يعني اعظم و ارفع قائد في افغانستان واضع صفي الله الذي استشهد قبل اسبوع في المرتبة الثانية حقيقة يعني كان خسارة كبيرة الاخصى فيه الله يعني كان نرجو الله ان يعوضنا عنه خيرا ان شاء الله ونرجو الله ان يحفظ احمد شامد مسعود ان شاء الله فماذا فعل بالضباط هؤلاء وضعهم في سفح جبل في مغارة فخرجت نساء الضباط في كابل مظاهرة ضد بابرة كارمل وضد رجال الحكم انتم هنا تتنعمون بالحكم في كابل وازواجنا مأسورون خلصوا ازواجنا إن كنتم رجالا فارسل بابرة كارمل إلى أحمد شا مسعود قال له نريد أن نستبدل الأسرة نعطيك ما شئ وأعطينا الضباط قال نعم لا بأس واتفقوا على الشروط طالبا ما يريد أحمد شا مقابل أن يفلت لهم الضباط واتفقوا على مكان اسم ميكولي في بنشير وادي يسلمون به الضباط ويسلمون كذلك مقابل أولئك المجاهدين الأسرة ورأت روسيا أن هذه عظيمة على نفسها هكذا يذلها شاب لا خريج كل أكاديمية عسكرية ولا جنرال كبير ويفرض عليها من الشروط ما يريد فأعدت فرقة من الكوماندوز لاقتحام الموقع الذي فيه الضباط وفي اليوم المحدد مكروه فرقعة الأصابع في درس العلم وفي المساجد مكروه في اليوم المحدد وإذا بعشرين طائرة أكثر من عشرين طائرة المهم ألف وخمسمائة من الكوماندوز اشتركوا أحطوا أحط حطت الطائرات دفعة واحدة في المكان الذي فيه أحمد شاه مسعود ينتظر تسليم الأسرة وأحمد شاه دائما أخذوا احتياطهم ونرجو الله أن يحميهم نرجو الله أن يحميهم لأن الحقيقة أي قائد من هؤلاء القادة يسقط خسارة كبيرة للجهاد تتضعضع الجبهات التي تتبع لهم وتختل توازنها فنزلت هذه الطائرات ونزل القماندز وبدأوا يرشون في المكان هو فوجي كان اول امر القاه اقتلوا الضباط جميعا فقتلوهم جميعا الله اقتل الله ثم دارت معركة بين الكوماندوز الذين على رؤوس الجبال وهؤلاء في, في السف وكانت النتيجة ان قتل عدد كبير من الروس ولم يستشهد من المجاهدين واحد وبقي الوادي بقية الجبال منطقة الوادي هذه منتمة لفترة طويلة من جثث أولئك الكفار هذه عملية العملية الثانية عملية أندراب الجنود هربوا هربوا بطائراتهم نعم بقيه الاسره بقيه الاسره بقوا معسرين بقوا معسرين العمليه الثانيه عمليه اندراد اللي هي رمضان الماضي ليس هذا رمضان قبله التي استشهد فيها اخونا ابو عاصم وكان ذلك كان فيه فتحا كبيرا كان فيه فتح كبير لكذلك مقاطعة في اندراب واستشهد فيها أبو الاخ ابو عاصم كذلك استشهاد الاخ ابو عاصم عجيبا من العجائب هذا الاخ ابو عاصم شاب عراقي معه توجيه لكنه يحفظ القرآن وقال لي انا اريد ان اذا بلا بنشير سافر إلى بنشير وأحبه أحمد جا وقال له لا أريد أن تفارقني أريد أن تصلي بنا وأريد أن تعلمنا القرآن وفعلا بقي مع أحمد جا ثم قال له أبو عاصم أنا أريد أن أتفرغ لتعليم القطعات التي تربيها أحمد جا يربي قطاعات خاصة القطاع الخاص ينتقي مئة مجاهد يعمل لهم دورة لمدة ثلاث أشهر مركزة يعني مثل هذه الدورة لكن ثلاث أشهر أشهر برنامج تربوي روحي عسكري رياضي يعني مركز فكان ابو عاصم يشترك فيها في تربية هذه القطاعات فاحبوه كثيرا وضقي من رمضان الى رمضان وكان ينتظر رمضان ويقول آه على شهادة في رمضان هو ابو عاصم. نعم وفي رمضان كانت هذه العمليه الكبيره فجاء عبد الله انس وقال له عبد الله انس الذي هو الاخ العربي <تصفيق> الذي هو يعتبر مستشار لاحمد شاء مسعود قال له كل الأخ احمد شاء انا اريد ان اشترك في العمليه فقال له ابو عاصم يريد ان اشترك في العمليه فاذن له فاذن له على مضض هم لا يفرطون بالاخ العربي الذي يعرف التجويد يعرف القران يجدونه هديه نزلت عليهم من السماء <تصفيق> نعم فيمسكون عليه يعضون عليه بالنواجب ويمسكون ايش هكذا بكل بتلابيبه وبحجزه حتى لا يفلت منه فقال له انا اريد ان انسف باب القلعة قال لا بأس فسجلوا الاسماء كانت الاسماء حوالي 117 او 120 شخصا كان فيهم ها ابو عاصم كل واحد وضعه بجانبه اسم بلده ابو عاصم بدل ان يكتب بلده كتب هذا شهيد بجانبه كتب شهيد فعبد الله عناس اطلع على اطلع على ورقة الاسماء قال له نحن اسمان عربيان تستكثرنا عليكم تريد ان توقض عربي هذا الذي يسجن صفي الله غير صفي الله افضل الذي شهيدنا الذي استشهد فيه راب كذلك ففي الله استشهد وهو من قادة أحمد جامل سعود فقال له والله إنه شهيد قال تكسم على الله قال والله لن يرجع اليوم والله سيستشهد اليوم والله والله أربع أيمان إنك يا أبا عاصم ستستشهد اليوم قال له يا عبد الله عناس أنت ما ترى لا ترى نور شاد في وجهه انظر يا أخي أعلى أنت يقس له اربع أيمان أنه لن يرجع أبو عاصم اليوم وأفطر الجميع بأمر أحمد شاه ورفض أبو عاصم وأخ ثاني شاه كالندر أن يفطر وعندما وصلوا قرب باب القلعة قدم الاخ ابو عاصم ووضع الالغام تحت باب القلعة والرشاشات مفتوحة عليه رشاشات الكفار ثم رجع الى خندقي ثم تفجر باب القلعة وهوى وسقط جزء من جدر جدار القلعة وسقطت معنويات العدو فلشدة الحماس ابو عاصم لم يمسك نفسه وهجم مرة اخرى فكان كان من مخطط العمليه ان تضرب الرشاشات الثقيله بعد نس باب القلعه الزكيا قدش كما الى ذلك من كل كاتكن كن بتردش الهواز تفكرك ليش نقوف المساله فلا فلابد ان تضرب هذه المدافع والهاون حتى تضعضعهم نهائيا ثم يتقدم المجاهدون أبو عاصم شدة الحماس ما عمسلت نفسه وهجم بعد انهيار باب القلعة أمر أحمد شاه بإيقاف الرشاشات عندما رأى أبو عاصم تقدم أمر بإيقاف الرشاشات الثقينة وكانت فعلا المنية تنتظره أصابته رصافة ووقع ولم يستشهد في تلك العملية إلا الصائمان شاك لندر وابو عاصم الا الثائمان فقط نعم وحملوا ابا عاصم ونقلوا طبعا المجاهدون ينتظرون النتيجة النصر لكن يريدون ان يعرفوا من الشهداء عن فور استشهد نقلون استشهد على الطريق فالمجاهد يأتي ويكشف فيرى ابا عاصم قار محمد هم يسمونه قار محمد هو محمد فيضع يده على قلبه ويرجع لا يحتمل رؤيته رؤية القار المعلم الذي علمهم شهيدا احمد جاء علم بالخبر بقي فترة حائر كيف يخبر المجاهدين بايه بايه استشهاد أبي عاصم ونقل أبو عاصم وحمله أحمد شاء وحفر له في كمة جبل وحفر له أحمد شاء بيده ودونام <تصفيق> أنه شهيد أو يراه مع او أو غير ذلك كان معهم زوج بنتي فراه في المنام رأى أبو في المنام وهذا فقال له أنت شهيد يا أبا دجانة وأبو دجانة سبحان الله يعني شاب نرجو الله أن يرزقنا الصدق والإخلاق نرجو الله أن يجمعنا مع هؤلاء في الجنة إن شاء الله هذا فعلا عجيب أبو دجانة أبو دجانة لا يوجد تقريبا شاب في الاسكندرية ولا رجل من المخابرات ولا رجل من الشرطة ولا هذا الا ويعرف ابا دجانه اعداء الله يهابونه واولياء الله يحبونه فاذا قيل ابو دجانه هو علم في رأسه نار نعم معروف في كل الاسكندريه وجاءنا هنا والحمد لله وكان في الجبهه عند شيخ جلال الدين ومكث في فتره حوالي سبعه اشهر او تقريبا عند شيخ جلال الدين وكان هنالك وادي اسمه وادي سرانا طوله سبعين كيلو متر لا يجرؤ احد منهم ان يدخن هيبه وخوفا من ابي دجانه لا يستطيع ابدا لم يبقى في الوادي حرز واحد ابدا وشاب متمسك سلفي العقيدة ولكن سبحان الله يعني استطاع ان يصل الى قلوب الافغان بالدعابة وبالمزاح وغير ذلك اذا اراد ان يأخذ تميمة طبعا بعد ان عرفوا هذا يأتي يقول يا الله دعاء دعاء دعاء ويجمع الافغان دعاء ويرفع التميمة او واحد حالك لحيته دعاء دعاء على اساس عهد ان يطلق لحيته معناه الدعاء اذا رفع الافغان يديه بالدعاء خلص عهد ام ايه ان يمشي كما قال ايه كما دعا له يعني نجاح الحمد لله نجاح نجاحا كبيرا واخيرا يعني اشترك في عملية نهرين هذه وكانت مقاطعة كبيرة مقاطعة كبيرة فالله عز وجل يعني كتب له الشهادة كان في الطريق رفض ان يمشي بلا سلاح قال له عبد الله عنه انت يا اخي في امان قال لا يمكن امشي بدون سلاح فجاء له ببيكة وبقي يحملها فترة طويلة وهناك الانسان لو استطاع ان يتخلص من قميصه يتخلص لشدة الضنك والتعب والمشقة وابو دجان حامل الذخيره وحامل البيكه على ظهره ويمشي واشترك والبيكه معه ثم جاءت الشضيه فخر ساجدا على البيكه الذي حمله طويلا واحبه نعم وعبد الجبار هذا المصري شاب يعني سبحان الخالق سبحان الله كان صائماً يوم في يوم المعركة ورفض أن يفطر رفض أن يضطر، وعندما أصيب كان قبل الغروب شظية واحدة قذيفة داون أظن أصابت الاثنين معا أصابت أبادوجانة وأصابت عبد الجبار، وانحنى أبو خالد على جبين عبد الجبار ليلفمه قبل انفض روحه الى ربه فطلب عبد الجبار شربه ماء قبل ان يصل الى العزيز الغفار و شرب او لا ادري شرب او لم لا ما شرب ما شرب رفض ان يناوله لانه الجريح لا يعطى ماء فرفض ان يعطيه الماء ولقي الله صائما وكانت هذه العملية الكبيرة التي من الله بها على المسلمين وعلينا خلال هذا الأسبوع وهي عملية كلفغان وفيها يعني غنائم كثيرة جدا وكان نصر من الله معزرا عظيما كانت الغنائم 300 اكلشنكوف و300 اكلشنكوف هذا لا تظنوها مسألة سهلة ثلاث مئة هو أو هم يعني نعم هم لا يحملون إلا الروسي طبعا لا يحملون إلا الروس ولذلك نائمه يعني كل جنوده يحملون الكلاشن الروسي أو كلاكوف وإذا رأى أحد مجاهديه لا زال يحمل الكلاشن صيني ينظر إلى ان يكون له ما عندك نخوه ما عندك رجوله هذه الاسلحه الروسيه امامك في البوستات ولا زلت تحمل ايه تحمل كلاشينفين ليس عيبا عليه نعم ولذلك مرة اتوا وقالوا له نريد احذيه هو عاده عندما ياتي واحد يطلب منه الحذاء ينظر الى ايه اسفل الحذاء ينظر اليه ما تماما ها إذا ما سح مش ما سح كله يطلع حذائي أنا حذائي أقدم من حذائك روح اذهب فمرة جاءوا مجموعة جاءوا مجموعه قالوا نريد أحذية قال أنا ليس عندي أحذية أنا فقير هاي الأحذية هناك في البوطة أمامكم روحوا خذوها هذا مانعكم هل يمنعكم أحد طريق مفتوح عليها هجموا على البوطة واحتلوها واخذوا الاحذيه التي فيها فالحمد لله رب العالمين ونرجو الله عز وجل ان يحفظه الان والحمد لله وحد بين قيادات الجمعية تقريبا في ثمان ولايات وكثير من قادة الاحزاب الاخرى ينسقون معه ويشتركون معه والحمد لله في المعارك الكبرى هذه المعارك الان هو يريد ان يجنن الدولة نعم جن جنون الدولة بخروج احمد جامسعود من بنشير الى الشمال كان الشمال متفككا فخرج احمد جامسعود من بنشير الى الشمال وما اعلن هو داهية سبحان الله ان الجنرالات امثال ايزنهاور و ديغول و وغيرهم من قاده الحروب العالميه لم يخوضوا من المعارك عشر ما خاضه احمد شامسون ولذلك هو جنرال كبير فعلا بل عنده اناس يسميه الروس جنرالات وانا كنت حدثتكم عن عن واحد اسمه محمد بانا ومحمد بانا هذا عجيب يسميه المجنون هذا احمد جاي يسمى محمد بانا المجنون ديوانا ديوانا يعني مجنون بشجاعته وهذا محمد بانا على باب ممر سالانج وممر سالانج هذا اخطر واكبر ممر تمر به القوافل الروسية طوله عدة كيلومترات في الجبل في منطقة بروان ولا وهو على الطريق العام الهايوية الهاي الهاي الواصل بين روسيا وبين كابل لابد هذا الاوتوستراد ان يمر من ممر سالان فهو جالس جالس على على باب ال على باب الممر وكلما مرت قافلة لا غالبا لا تنج من إما أن يحرق أن يحرقها بجميعا مر حرقت جميع جميع القافلة في داخل في داخل الممر دخلوا في داخل الممر وأطلقوا عليها النار فجاءت القذيفة ب شاحنة البترول التي في القافلة فاحترقت فولنا الروس من الجانبين انه ان المجاهدين يملؤون داخل ايه الممر ضربوها وعربوا والله عز وجل دمر بيوتهم بايبين وبدأوا يضربونا على الداخل في الممر ويحرقونا الدبابات دبابات حتى اظن في ذلك اليوم احترقت جميعا فهو هذا عنده مجموعة مجموعة قليلة محمد بانا لكن قتل يعني احرق اكثر من خمسمائة دبابة وناقضة مع مجموعته خلال هذه السنوات الطويلة هذا محمد بانا لكثرة ما رأى من الموت لم يعد يعباب الموت أبدا يعني هو حافظ نص حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء يمسح كل يوم ثلاث مرات بدنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء وهذا بالقلق يعتقد تماما كما الحديث انه لا يضره شيء الا ان كتب الموت عليه هو يعتقد فعلا انه لا يجرح ولا يصاب ولا ولا يضره شيء هو لا يحفظ كل الحديث بسم الله الذي لا يضر مع شيء المهم يمشي بالسيارات العامه يركب بالسيارات العامة على الخط هذا الخط العام الخط العام والطريق عليه نقاط تفتيش روس فمره من المرات هم الروس تكون عليه جنرال بانا مر من المرات جند الروس على نقطة التفتيش اقل في الاوتوبيس الذي يركب فيه وانا ورجع هكذا هكذا الروس الذين حول الاوتوبيس نزل السلاح من ايديهم خوفا نعم بعضهم نزل والله عبد الله عنه قال نزل السلاح من ايديهم رأبة وخوفا فهو عرضا عرفوا دفع الجندي الروسي بيده طبعا لا معو سلاح ولا شيء دفع الجندي الروسي بيده ثم قفز من الاوتوبيس وهرب فتحت رشاشات ثمانية عليه واحرقت ثيابه ولكنه لم يجرح بسم الله الذين حضروا معجبه جاي نفس الحديد لو كملوا فمرة اراد ان يتزوج فراح اخذ بيت بجانب الاوتوستراد هذا على بعد 15 متر رياطه <تصفيق> قال لازم اتزوجون على جنب الخط العام الروس قال لا يمكن ديانه ما جيهم <تصفيق> بكثرته يعني يحدثونني عنه والله حدثوني اخواننا العرب انه في معركة نهرين لما بدأت المدافع تضرب والقذائف صار يركض يصير يركض مو بيصير يركض في السماء ايه عندما يسمع اصوات الكذاب لكثرة فرحه يصير متفاك نازل فج يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه فرحا بالغزو او طربا فعلا فانهم تزوج في بيت على بعد 15 متر من الغاط العام عالم الروس ان فانا اتزوجونا سيروا كوة كبيرة واحطط بالبيت في الليل الصبح اقل و... عنده مجاهدون فتة معه اقل واحد منهم من النافذة وجد ان البيت كله محاط من جميع الجهاد بمن بالروس على الباب فانا قال نعم قال الروس يحيطون بالبيت قال بسم الله الذي لا يضر ما سمى به بسم الله الذي لا يضر ما سمى شيء بس لا و هو مش. ومش حافظ الا نصفه فمسح نصح ثلاث مرات قال اخرج انت وانت افتحوا لنا الطريق على الباب كتل الاثنين اثنان اخيران كتل على الباب الاثنين الاخيران كتل على الباب لم يبقى الا هو بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في في العرض. بسم الله الذي لا يضر ما في شيء صخرة حمل كل شيء هو كلكوف معه الكلكوف بسم الله كلكوف مثل كل بسم الله أزار رش وفتح ثغرة من بين الرؤوس ونجاه الله أحرق ثيابه ولكن الله نجاهه عز وجل نعم قال لي أحد الأشخاص العرب براودا قال لي أرسل إليه الشوعيون رجل ساحرا يسحره وهو نائم نعم فكان نائم وجاء هذا الساحر وجلس بجانبه صار يتمتم وينفذ في العقد وغيرها رأى في المنام هاتفا هذا من طانعه رأى في المنام هاتفا يقول له رجل يريد أن يسحرك تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع العليم كمل له الحديث علم العديد في المنام نعم الله. نعم فشد المؤمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات شجن الساحر نعم, نعم. جن الساحر نعم نعم المهم هذا صفي الله عبدالي الذي تكلمنا عنه في خطبة الجمعة بالانت يعني ان لم يوازي احمد شامس عود فهو يقل عنه قليلا الحقيقة المعارك في هرات معارك شديدة جدا جدا وتصوروا ان قواعده في داخل المدينة يا جمع في داخل المدينة المدينة محاط بكمرباند بسموه كمرباند بوستات البؤ مراكز والمركز بعيد عن الثاني خمسين متر والمدينه في داخلها اثنان من هذا الحزام الامن سموه حزاما امنيا حزامان امنيان في داخل تراث ومع ذلك يقوم بمعارك من بين هذه البوستر 50 متر أقل من الخيام هذه أقل من الخيام هذه فمع ذلك يقوم بمعارك منذ سبع سنوات ما خرج من مدينة هرات تقريبا قواعده في داخل هرات جمّن الروس جمّن الشيوعيين الماليشيا كبار رجال الماليشيا هؤلاء رجال الماليشيا اغطر على المسلمين من الروس لان رجل الماليشيا يكون يتبع من قومه ها ألف عدد كبير هؤلاء كلهم مع الدولة لان زعيمهم مع الدولة واحد كان اسمه شير آغا كبير من كبار رجال الماليشيا ف ذهبوا اليه وفي داخل المستشفى علموا انه ذهب اين يتعالج في المستشفى مستشفى حكومي وباب المستشفى قتلوا ومضوا حقيقة يعني معاركهم شديدة جدا ف وكان طيلة الفترة انا احدثتكم عن معركة قرم هذه جاء كانت المعركة شديدة روسيا هجمت على الحدود كان صفي الله جريحا وسمع ان روسيا هجمت على ككري وقرم تششمه وغيرها فصار وجروحه تنزو دما عندما وصل قريبا من ارض المعركة قالوا له قتل قائدك قاسم ابن عمك و جرم تشمة دخلها الشيوعيون هو جريح فاقسم بالله لن يصلي العصر إلا في جرم تشمة وطبعا يعني أنتم لا تتصوروا المشقة في, في امكان تنفيذ هذا القسم مسألة بقما انت تريد ان تواجه روسيا ومجاهدون مع المكشنكوفات ورشاشات خفيفة انت تريد ان تواجه دبابات وطائرات وما الى ذلك هو عدة مرات تعرض للموت والله عز وجل يعد له اجلا معينا ف وفعلا بقي يقاتل حتى دخل قرم تشمة وضر بقسمه وصل العصر فيها هذا أمر ضخم جدا جدا يعني ليست مسألة سهلة إذا تكسل ان يصل العصر إلى تاوني الا في القلعة هذه التي امامي وفيها الدبابات وفوقها الطائرات وأثناء المعركة سبحان الله يعني شيء شيء يشبه الخيال نعم فعلا يشبه الخيال وهو هذا صفي الله يعني يعتبر الشخص يعني ابن دعوة وعمره 14 عاما هكذا من عومة عبثاره او بل من 10 سنوات وهو مترب في الدعوة الاسلامية وأخوه هو الذي أسس الحركة الإسلامية في هرات وقاد مجموعة من هرات وذابت إلى بنشير في أيام داود واستشهد أخوه حفظ الله عفضل في بنشير ثم كان هذا أمره حوالي تسعة عشر عاما فالراية تركها لأحد القادة قادة الجيش الذين انضموا للمجاهدين ولكن الناس يدينون بالوفاء دائما للأبطال للعلماء فدائما إذا استشد قائد كبير الناس يلتفون حول أخيه أو حول أبيه أو حول ابنه إن كان كبيرا فالتف المخلصون حول صفي الله الظلي وعمره 19 عاما لكن القائد العام بقي واحد اسمه محمد إسماعيل قائد من الجيش انضم للمجاهدين وسلموه الرايه وجزا الله خيرا لا زال يقاتل لكن القلب النابض للجهاد في منطقة الغرب في منطقة هرات هرات تعتبر المعارك فيها أشد المعارك في داخل أفغانستان على الإطلاق هي وقندها لأنها مناطق سهلية لا جبل لا تل لا أشجار تؤوي سهول والمعارك هكذا مكشوفة وجها لوجه والمجاهدون لا عندهم طائرات لا عندهم دبابات أكثر ما يحلمون به أن يكون عند الواحد منهم مترسايكل حتى إذا نفذ العملية يهرب عليه, عليه فمعظم المجاهدين المخلصين معظم القادة الصادقين التفوا حول هذا الصغير وكان يقول أنا لا أريد مساعدة من أحد إلا من الله. ماذا أريد السلاح؟ كل سلاحي غنائم والحمد لله. لا أريد شيئا. فمن أراد أن أتقدم بمساعدة المجاهدين له ذلك. لكن لا أندم إن لم يقدم لي مساعده لأن سلاحي من يد عدوه وذخيرتي من يد عدوه. وفعلا هو اكثر القادة او اكثر قائد في داخل افغانستان حرم من المساعدات التي تقدم للمجاهدين نعم ونحن في السنة الاخيره تعرفنا عليه وقدمنا له بعض المساعدات التي اعانته قليلا على تحسين على سد افواه الايتام والشهداء والارامل الذين خلفهم جنوده الذين سقطوا معه على الطريق فعلا الحقيقة يعني كنا نؤمل بالله اولا واخرا ثم على صفي الله كذلك شيئا كبيرا ولكن الله عز وجل يختار ونحن نريد ورب العالمين يريد والله يفعل ما يريد ونرجى الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا ويبدلنا خيرا منه ونرجى الله عز وجل أن يحفظ هؤلاء القادة الذين لا زالوا على قيد الحياة وأن يبارك في أعمارهم وأن يحقق النصر على أيديهم انه سميع قريب مجيب هذا أحمد جاء لما أراد الخروج من بنشير إلى الشمال ليحرك المعارك في الشمال